يعاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإذ بوءنا لإبراهيم ما كان البيت ألا تشرك بشيء وطهر البيت. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في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 بهيمة الأعماق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثمَّ يقضُوا تفتهم وَيُوفُنُ ذُرَهُم وَيَطّوَفُ بِالْبَيْتِ العتيقَ.